We'll مشغول حيطل حيطل بهواك مشغول, مشغول وعذابك حيط قلبي بهواك مشوق مشغول وعذابك حيط طول بهواك وإن كان على قول العزال قل اللي قول وإن كان على نارين في في رضاك سنتين والنار في جفاك نارين والقلب احطار والعين صهران على طول اليوم في رضاك سنتين والنار في جفاك نارين والقلب احتار والعين سهرانه معاك على طول وحقاسي معاك ايام من هجر ورضا وخصام وحقاسي معاك ايام من هجر ورضا وخصام ونفاتت حتى منام أملي اه املي املي في رضاك حيطول وإن كان على قول العزان وإن كان على قول العزان وإن كان على قول العزان في عشوك الناس اللي ما يرفوك الناس اللي ما يرفوك اللي ما يرفوك بصوا في عناي شافوك العين للقلب رسول راه العين للقلب رسول للقلب رسول من حبي في عشوك الناس قبل ما يرفوك صحي الناس قبل ما يرفوك قبل ما يرفوك بصوا في عناي شفوك والعين للقلب رسول للقلب رسول للقلب رسول وهرب من حبك ليه وانا اللي فتنت عليه اهرب من حبك ليه وانا اللي فتنت عليه والحب جماله ايه جماله جماله ايه من غير حاسب وعزو هل لي أولي رون إن كان على أولي العزان هل لي أولي رون كان على أولي العزان هل لي أولي رون خال جميل بستنى ليله طويل بخاف لو قلت يا ليل خلني الفجر عذول من خوف عليك يا جميل أستنى وليلي طويل وبخاف لو قلت يا ليه من الفجر عزور تنخوفي عليك يا جميل بستنه وليلي طويل وبخاف لو قلت يا ليل امني يوم بسؤال وكفايه عذاب ودلال ابعت لي يوم مرسال وكفايه عذاب ودلال وبعت بالعين مرسال ايفا أبعد لك روحي رسول وإن كان على أولي العزال إن كان على أولي العزال